121. وقالوا معلم مجنون 122. إنا العذاب قليلا إنكم عائدون 123. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن ve firavun ve وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فَادْعُ رَبَّهُ أَنَّ هؤلاء قول مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِ وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقر فلك وَ رسناه قل آ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ نَبِين إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَخُونُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا صادقين أهُم خير أم قوم تبعين الذين مِنْ قَبْلِهِم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ ما بينهما لعبي أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما قلتم به تمترون إن شجرة الزق قلل حميم خذوه فاعتلوه إلى سوال الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك انت العذ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستدرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاع